وقال ايضا رحمه الله تعالى لو كنت vede نعم ابطالي ما كنت بالوالي ولا البطالي ولا دست منه لمه تفضابه مشروده من صالح اعمالي لكنني عطلت اقواس الدقا من نبلها فرمت بغير ابالي ورم العدو بسهم في عصابلي ادلج وحطم جنة لنضالي فانا كمن يلقى الكثيبة اعزلا في مأزق متعرض لنزالي لولا رجاء العوضي كنت كناقع برحل غليل برشف لمع الآلي شاب القبال فامنني ان ارى وي لَوْ كُنْتُ مُتْعَبًا بِشَيْءٍ بِقَضَائِي وَلَوْ أَنَّنِي مُسْتَبْصِرًا إِذْ حَلَّ بِي لَعَنْتُ عَنَّ حُلُولَهُ لَهُ تَرْحَالِي نَظَرْتُ فِي إِذَانِ لِدَارِ إِقَامَتِي وَسَأَلْتُ رَبِّي أَنْ يَحُلَّ عِقَائِي فَلَكَم هَمَمْتُ بِتَوْبَةٍ فَمَنَعْتُهَا إِذْ لَمْ أَكُنْ أَهْلًا لَهَا وَبَدَأَ لِي ويا عز ذاك علي الا انني متقلب في قبضه المتعالي ووصلت دنيا سوف تقطع شبابي باظلال جمها وخسف هلالي شغلت مفتنا اهلها بفتونها ومن المحادث شاغل بمحالي لا شيء اكثر صفقه من عالم لعبت في الدنيا مع الجهالي فغدا يفرق دينه أيدي سبا ويزيل حرصا لجمع المال لا خير في كسب الحرام وقل ما يرجى الخلاص لكاسب لحلالي ما إن سمعت بعائلين تكوى غدا بالنار جبهته على الإقلالي وائدا اردت صحيح من يكوا بها فقرا عقيبه سوره الانفال ما يسقل ميزانه الا بمرء قد خفض كاهله من الاثقال فخذ الكبابه ولا تكن ذا فضله فالفضل تسال عنه اي سؤال وادع المطارف والمطيه لاهلها وَقَنَّعْنَ بِأَطْمَارٍ وَلَبْسٍ عَالِ فَهُمْ وَأَنْتَ وَبَكْرُنَا وَغَنَاهُمْ لَا يَسْتَقِرُّ وَلَا يَدُومُ بِحَالٍ وَطُفِرَ الْبِلادُ لِكَيْ تَرَى آثَارَ مَنْ قَدْ كَانَ يَمْلِكُهَا مِنَ الْعَقِيَالِ عَاصَفَتْ بِالرِّيحِ الرِّيحُ رَادَفَتْ هُمُ ذَرَّ وَالرِّيَاحُ الْهَوِجُ حَقَّ وَرْمَالِ وتزلزلت بهم المنافر بعدما ثبتت وكانوا فوقها كجبال واحفظ قلوصك ساعة بطلولهم واحذر عليك بها من الأغوال فلكم بها من أرقى من صل وكم قد كان فيها من مهى وغزال ولكم غدت منها وراحت حلبة وكذلك للحرب يقدمها أبو الأشبال فتقطعت أسبابهم وتمزقت ولقبل ما كانوا كنظم لآلي وإذا أتيت قبورهم فسألهم عما لقوا فيها من الأهوال أسيخبرونك إن فهمت بحالهم بعبارة كالوحي لا بمقالي إنا بها رهن إلى يوم الجزاء بجرائم الأطوال والأفعال من لا يراقب ربه ويخافه تبت يداه وما له من والي